ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله ت ر ه ب وعدوكم ن به الله و و ع د واخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما ت م ت 「どんなウうに言うべきかリーム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 「やあいにはなび」「حسبك الله」ومن اتبعك من, من المؤمنين よく知っておく ن 「今夜は何 ن 言ってもいいです。 والله مع الصابرين ما كان لنبي أ ن يكون له أ س ر ى حتى ي ث خ ن في ا ل أ ر ض تريدون عرض الدنيا والله يريد ا ل آ خ ر ة والله عزيز حكيم 「لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أ خ ذ ت م عذاب عظيم فكلوا مما غ م ل م ت م خلالا ط ي ب ة واتقوا الله إ ن الله غفور رحيم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 「おうえんどい」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 والذين آووا ونصروا أولئكهم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم والذين آمنوا من بعد وهاجروا و ج ا ه د و ا معكم فأولئك منكم واولو الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله ان الله بكل شيء عليم براءه من الله ورسوله إ ل ى الذين عاهدتم من المشركين フ س ي حوا في ا ل أ ر ض أ ر ب ع ة أ ش ه ر واعلموا أ ن ك م غير معجز الله و أ ن الله مخزي الكافرين و أ ذ ا ن من الله ورسوله إ ل ال ى الناس يوم الحج ا ل أ ك ب ر أ ن الله بريء من المشركين ورسوله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 م افمن ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم احدا فاتموا اليهم عهدهم الى مدتهم ان الله يحب المتقين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 わぬふ صل ل ا ل آ ي ا ت لقوم يعلمون وانكسوا ايمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا ائمه الكفر انهم لا ايمان لهم لعلهم ينتهون الا تقاتلون قوما نكسوا ايمانهم وهموا باخراج الرسول وهم بداوكم اول مره اتخشونهم فالله احق ان تخشوا ان كنتم مؤمنين قاتلوهم يعذبهم الله ب أ ي د ي ك م ويخزيهم وينصركم عليهم و ي ش ف صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم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 قل ان كان آ ب ا ؤ ك م وابناؤكم واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم واموال اقترفتموها وتجاره تخشون كسادها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 ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم يا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا إ ن م ا المشركون نجسوا فلا ي ق ر ب المسجد الحرام بعد عامهم هذا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 ب س الله والمسيح ب ن مريم وما امروا ل ا ليعبدوا ل ه ا و ا ح د لا اله الا هو سبحانه عما يشركون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 や يها الذين آ م ن و ا إ ن كثيرا من ا ل أ ح ب, ر ب ا ر والرهبان ل ي أ ك ل و ن أ م و ال ال ل ا, أ م و ال ال ل الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله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 هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون إن عدة الشهور عند الله اثنا ع شهرا ر ش في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن إن أ ن ف س ك م وقاتلوا المشركين كافه كما يقاتلونكم كافه واعلموا أ ن الله مع المتقين 「今のね سيء زياده في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما و ي ح ر م ن ه ع, ا ع م ا ليواطئوا عده ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم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 الا تنصروه فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ اخرجه الذين كفروا ثاني ا ن ي ن اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا فانزل الله سكينته عليه وايده بجنود لم تروها وايده بجنود لم تروها وجعل ك ل م ة الذين كفروا السفلى وكلمه الله هي العليا والله عزيز حكيم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 「لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم ا, ا ل علي ش ق وس ة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أ ن ف س ه م والله يعلم انهم لكاذبون عفا الله عنك لم اذنت أ لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين 「なぜならば」 فهم في ريبهم يترددون ولو أ ر ا د و ا الخروج لاعدوا لهم عده ولكن كره ا ل ل ه بعاثهم فثبطهم وقيل ق ع د و ا مع ا ل ق ا ئ د ي ن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 وان جهنم لمحيطه بالكافرين ان تصبك حسنه تسؤهم وان تصبك مصيبه يقولوا قد اخذنا امرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون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 ولا ياتون الصلاه الا وهم كسالى ولا ينفقون الا وهم كارهون فلا تعجبك اموالهم ولا اولادهم انما يريد الله ليعذبهم بها في الحياه الدنيا وتزهق انفسهم وهم كافرون ويحلفون بالله إ ن ه م لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون لو يجدون ملجا أ و مغارات أ و مدخلا لولوا اليه وهم يجمحون ومنهم من يلمزك في الصدقات فان اعطوا منها رضوا وان لم يعطوا منها اذا هم يسخطون ولو انهم رضوا ما آ ت ا ه م الله ورسوله وقالوا حسبنا الله, وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله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 والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أ ل ي م يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أ ح ق أ ن يرضوا ان كانوا مؤمنين أ ل م يعلموا انه من يحادد الله ورسوله فأنت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 يامرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أ ي د ي ه م نسوا الله فنسيهم إ ن المنافقين هم الفاسقون وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها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 ويقيمون الصلاه ويؤتون الزكاه ويطيعون الله ورسوله اولئك سيرحمهم الله ان الله عزيز حكيم و に思うように思うように思うように思うように ن うように思うように思うように思うよ ا に思うように思 ا ように思うように思 م ように思うように思うよう ا 思うように思うよ ا に思うよう ل 思うように思うように思うように思うように思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 فلما آ ت ا ه م من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون فاعقبهم نفاقا في قلوبهم إ ل ى يوم يلقونه بما اخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون أ ل م يعلموا ان الله يعلم سرهم ونجواهم و أ ن الله علام الغيوب الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إ ل ا جهدهم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 واذا انزلت سوره ان امنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استاذنك أ و ل و الطول منهم وقالوا ذرنانكم مع القاعدين رضوا ب أ ن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون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 قلت لا أ ج د ما أ ح م ل ك م عليه ت و ل و ا و أ ع ي ن ه م تفيض من الدمع حزنا أ ل ا يجدوا ما ينفقون صدق الله العظيم